মানবতার সমাধান অ نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويسألونك عن ذي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 كان وعد الله الله اكبر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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع اف حسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ان اعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سايهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئكا الذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئكا الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام الحمد لله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 প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল এগারোটায় বাংলাদেশে বাংলায় What would recommend? Peace TV presents. We're going have a query about learning the wise way. What would you recommend us to take as career after Vipassana school? So what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategies sustained. The best profession is a professional person who invites people to last bhanumala. avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, but main aim should be to spread the message of Allah's mind. To implement the convincing Islamic-com-educational formula to excel in your career, dekun career guidance. Pratiravivaar, Rajshadha, Shattay, Aapunash, Shamprachar, Shokal, Shadha, Naatayip, Bangla Deshe. Peace TV, Bangla Quran.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 कुरान महान सम्पद देख आब्दुर रहमान मदानी सा जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस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 سمع الله আল্লাহ হনিমান হামিদা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 وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا الله أكبر الله أكبر سمع الله من حميدا As-salamu alaykum.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 عملته فانتبدت به مكانا تنتصيا فاجاء اهل المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَُذ إ لَيك بجدع النخلَ تُساق لَيك رطبًا جنية فك وشربي وَقرض عيين فإما تر منِن البشر أحد فَق إني نذَرْتُ لل الرَّحمن صوماَا فَلان أكلّمَ اليوْومَ إنسية فأتَت بهه قومهاَا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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وذرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا الله সেম্যাল হামি তো الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ان امتهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا স্যালো so জাকিরের আন্তরিক বার্তা ধর্মতত্ত্বের কোষ্টিপাথর সূরা ইখলাস হলো ধর্মতত্ত্বের কোষ্টিপাথর ধর্মতত্ত্ব মানে হলো ঈশ্বর সম্পর্কে জানা সূরা ইখলাস হলো লিটমাস টেস্ট ঈশ্বরকে জানার জন্য এটি পবিত্র কোরআনের 112 নাম্বার সূরা আয়াত নাম্বার 1 থেকে 4 কুল হু আল্লাহু আহাদ বলো তিনিই আল্লাহ এক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 क्षी नन तृत्य हलोलिद पलाम जन्म नीति